ده شكله هيهني ده هني ماترستارد افسل بقى فرمات يا معلم فرماتها وزبطها على راديو بص وطل فرماتها وزبطها على راديو بص وطل اهلا بيكم احلى شباب مفيش شك ان كلنا بنحب النجاح والتفوق كلنا عاوزين نكون رقم واحد في الحقيقة ده وان كان حق مشروع لكل الناس كلنا من حقنا نبقى رقم واحد لان كتير جدا مننا بيهملوا خطوات النجاح والتميز. لما بنيجي نبص الانسان وهو لسه في بداية طفولته لحد ما بقى راجل مالوه هدومه هنقدر اننا نشوف سنن ربانية وكبت التطور ده وان الانسان ما كبرش كده مرة واحدة ولا بين يوم وليلة كل مرحلة خدت وقتها لحد ما اكتملت وبعدين سلمتها للمرحلة اللي بعدها بالضبط كده النجاح والتميز والتفوق والرقية في الدنيا بيتكون عبر وقت وجهد وعرق والتزام والأهم من كل ده وصبر لا يمكن أبداً أنك تلاقي شخص نجح نجاح سهل أو نجاح مختصر مفيش بوابات خلفية للنجاح دي سنن وقوانين اللي بيلتزم بيها بيوصل واللي بيخالفها بيدنه دايماً واقف في مكانه جدا الدورات والندوات والكتب اللي بتتكلم عن مواضيع تطوير الذات وتحديد الهدف وصق بالنفس وقدرت الوقت ودي وإن كانت مهارات هامه لابد ولازم نتعلمها لكن قبل ما نتعلمها لازم الأول يكون جوانا رغبة قوية وصادقة اننا نعمل حاجه الدورة ولا الندوة ولا الكتاب مش تميمه سحرية ولا طريق للخلاص زي للأسف ما بيتعامل معاها بعض اصدقائنا المتحمسين للتنمية البشرية لا دي مهارة أو فكرة أو رؤية بتسري حياتك بتوضح لك معالم الطريق لكن الأهم يا صاحبي إنك تبقى عارف أصلاً إنت عاوز إيه وليه في شعر الإيطالي اللي اسمه دانتي بيقول المجد لا ينال في الفراش ولا تحت الأغطية المجد هو قوة الروح التي تظفر في كل معركة ودي اللي أنا أكدته كتير جداً في كتبي من إن الأحلام خلي بالكوا مقيدة بهمم أصحابها بإيدهم هما مش بيد أي حد تاني إن يخلوا الحلم ده حقيقة إن هما يخلوا الطموح أو الرؤية اللي جواهم واقع ويعيشوا جواه لكن الشرط الأول إن هما يدفعوا تمن النجاح الشرط الأول إن هما يثبتوا صدق نيتهم وحقيقة دعواهم وإنا في الحقيقة بقى أنا عايز أأكد على شوية نقطة النقطة الأولى إن طريق النجاح مليء بالعقبات عايز تنجح؟ تأكد من إن طريق أقنح النجاح مش هيبقى سهل أبدا ولا مفروش بالورود العقبات دي شيء لابد منه هتقع في أوات هتلاقي لي بيشدك لورا أو لتحت عشان ما تكملش طريقك الحياة تختبر قوة عزمتك هتختبر صدقك الفاشلين هيحاولوا يخلوك تقع علشان تتساوى الرؤوس هنا وهنا بس بيظهر الشخص اللي فعلا عاوز ينجح من الشخص المدعي اللي بيتفاخر اللي بيقول أي كلام صدقني الفرق دايما ما بين الناجح والفاشل مش ان الفاشل لقى مشاكل او عقبات في طريقه منعته انه هو يكمل ويبقى ناجح وان الناجح لقى الطريق ممهد مفلوش بالورود لا والله عندك الناجحين ممكن تروح تسألهم الفرق بوضوح فان الناجح تغلب على المشاكل دي وعداها وما دانوش واقف في مكانه بس الفاشل دانو واقف يبكي وينعي حظه ويوم قايل لا هو يمكن انا مش وش نجاح او ربنا مش ريتلي كده النقطة التانية اللي حاب أننا أكد لك عليها هي الأصدقاء البيئة المحيطة بيك النجاح والفشل عدوى اسمع يا ريت أنك تكتبها تحطها في دماغك النجاح والفشل عدوى لو ارتبطنا بناس نكحين متفائلين عارفين أهدافهم بيتحركوا بوعي هيصيبونا بعدوى التفاؤل والإيجابية على عكس من كده لو ارتبطنا بناس خملة ناس سكنة هتصيبنا بداء الخمول والسكون والكسل كتاب كتابه سجن العمر أستاذنا توفيق الحكيم بيحكي قصة جميلة جدا وليها مغزى رائع أحب أن أنا أقف عنده بيقول إن هو لما كان بيدرس في كلية الحقوق كان التعب والرغبة في النوم بتتملكه فيقوم قايل إيه أنا هقفل بقى الباب والكتابي وفي الشباكي والنور واخش أنا لكنه كان بيقوم يبص من شباك غرفته فبيشوف شباك زميله اللي في نفس الكلية اللي في العمارة اللي منور فيدرك إن زميله قاعد ماسك كتابه عمال يذاكر في دروسه ساعتها زي ما بيقول التوفيق الحكيم بيقاوم الرغبة في الكسل بيقاوم الرغبة في النوم وبيرجع للمذاكرة والتحصيل وهو عنده دافع إضافي السبب زي ما بيقول إن الزميل ده مدلوش بنومه الإغراء المعنوي علشان ينام ويخمل بل على العكس هيك حماسته وأيقظها وده دور لاحتكاك بناس متميزين رائعين بيشعلوا حماستنا وبيهيجوا همتنا تتبقى النقطة الأخيرة اللي عايزك تخلي بالك منها قوي وهي إن كل إنسان مننا ميسر لما خلق لها لازم تعرف مواهبك كويس قوي نظريك إن لو أي إنسان عمل أي حاجة فأي حد يقدر يعملها غير صحيح ده كلام كتير جدا ما بيطرح في دورات التنمية البشرية لك أي حد عمل حاجة نقدر عملنا نفس الطرق والخطوات إن احنا نعمل ما ينفعش ما ينفعش كل الناس تبقى قاده لازم يكون في عسكر ربنا موزع المواهب علينا بالعدل احنا اللي بنظلم نفسنا لما بنبص لحاجه مش, مش لازم ان احنا نبص ليها لما بننظر لميزه في شخص ربنا ما اداها بس ادانا حاجه تانية ونصر ان احنا نكون نفس الحاجة اللي صاحبنا بيها او متفوق بيها ليه نطمح في حاجه احنا ما نفعش ان احنا نطمح ليها مع اننا ممكن نطمح في ميزه ربنا مديها لنا اختم معاك يا صاحبي بان النجاح السهل صعب اي حد يقول غير كده يبقى بيخدعك لحد ما شوفك الحلقة الجاية يا صاحبي عيش سعيد عيش هانئ وحاول دايما انك تفرمطها هستنى تعليقاتك على راديو ات بصوطول دوت كوم كان معاكو كريم الشاسلي ده شكله هيهني ده هني ماترستارك افصل بقى فرمات يا معلم Farmatha وظبطها a راديو radio was to.